وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون رَبَّهُ ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى ثواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم